اثنان، استمع إلى العبارات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الكعبة القرآن شجرة زهرة سمك ماء نهر جبل حيوان بحر الصلوات الخمس